cirat a Lézíne an gamt Aleihim Leihim, Nصfه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تغتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Rabun mexrichi, ullma ullibila, illa, illa, hua, fett, hid, hua, kila, ullsbillaleme, ulluna, ullum, ullum, ullum, ullum, ullum, ullum,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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ فطر بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إن هذه تَذْكِرَةٌ فمن شاء فَذَإِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِ الْلَّيْلِ وَنِصْفَهُ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّ أَكْبَرُ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 يمو بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامة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 yunabbu al-insan بِمَا قَدَّمَ qaddama wa aqra bil-insanu ala nafsihi bacira walahu alqama adhirah la tuharik bihi lisanak li ta'ajal فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَوُونَ الْآخِرَةَ وَجُهُوهُ يَوْمَ إِذِ النَّاظِرَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرًا وَوَجُهُوهُ يَوْمَ تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلوت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر الله أكبر